بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاء يخرجون رسلا وإياكم يخرجون رسلا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجت الجهاد إن كنتم خرجت الجهاد في سبيل وبيت غا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعلها منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء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 في إبراهيم والذين معه إذ قالوا, إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبعون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلَّا قَولَ إبراهيم لَأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ إلَّا قَولَ إبراهيم لَأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلَكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ جِنَّةٍ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 قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيارِكُمْ وَظَاهَرُ عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ 124. <متحنوهن> الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 125. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ما أنفقوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْفِحُوهُمَّ إِذَا آتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُمٌ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ خَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَةٌ فَآتُوا فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ نتعالى الا يشرك بنا بالله نبايعك فعلى الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يزني ولا يقتلنا اولاذمنا ولا يأتينا ببهتان ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارض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 Qad yäisü minä al-Äfira kama yäisä kufar minä asahabin al